يا جاسم يا ابني يا يا جاسم يا يا يم عقبك يا جاسم الدهر الشيبني يم يا يم يا يم يم يا يم عقبك يا جاسم والله الدهر الشيبني خليتك يا ابني عز وذخر يمني يمي واسفع للزمين والزمن دوهني يمي يا يمي يا يمي يا جاسم يا بني يا ضيوى عمري يا جاسم يا بني يا ضيوى عمري يوم أجن تضويني تظلم الدنيا من تبعيد يا امي والله يمه تظلم الدنيا من تبعيد ودع معاني يمه يا سهرت عليك يا ابني والله سهرت عليك يا ابني سنين لياليم الولد يا ابني يا جاسم يا يا ضي يا ضي وعمري يوم ربيتك ومد ما خياب يا جسام فيك ظني ظني ظني يوم ربيتك ومد ما خياب يا جسام بك ظني ونطيتك شباب وحياتي يما يما يا يما يم وبعد عمري نطيتك شباب وحياتي وبعد عمري يا عريس يا يمه يا يمه من غيرك يا عريس وبعدك يا ما هو يضل عندي عندي يا يمه يا جسام يا ابني يا جاسم يا يا ضي وعمري يا راح رايا يا, يا حل امي يا الضو العيني يا راح الامل يا ضو العيني مراح من الصبري صبري إيش صارت عجيبة منيتك يوم ماشنا يا يا ما يم يم صارت منيتك يمه قبلي ريت نحري قبل نحريك يم ريت نحري قبل نحريك كون ما أخذني في دولك يم يجزايا يم, يم يا يم يا يم يا يم الولد ما فد ولا يا جسا يا روح دمي دمي يما الولد يا ابني يا جاسم يا ابني يا يا ضي